إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تذكر رؤياك لاخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبر لك مكيدة حسدا منهم إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة وتأمل هذا الخطاب مع الترفق والنصيحة وينبغي على الأب أن يكون مع أبنائه هكذا يختار النصيحة بما ينفعهم وكذلك والرفق والليل حتى تكون هذه النصيحة مؤثرة قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيأكيد لك كيدا أي قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تقصص هذه الرؤية على اخوتك فيحسدوك ويحتالوا لك حيله ليضروك ثم علل هذا قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين أي ان الشيطان لادم وذريته عدو ظاهر العداوه يحملهم على الحسد والكيد وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فالشيطان يسعى للإفساد والإضرار وربنا قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين إذن الشيطان عدو ظاهر العذاب فينبغي هذا المرء أن يتخذه عدوا ثم قال الله تعالى هاتيا نصيحة يعقوب لابنه يوسف وتأمل هذا الخطاب ثم انظر ما هو موقفك أنت من هذا وماذا فعلت اتجاه فهم القرآن واتجاه فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم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 يختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى طبعا أنا أضيف لها وعلم الكتب المنزلة ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على بيت من قبلك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره وتامل هنا وكذلك يجتبيك ربك فالانسان اذا اختاره الله تعالى لعمل صالح فليحمد الله على ذلك وبعضهم يقول إذا اردت ان تعرف مقامك عند الله فانظر فيما اقامك فانت انظر هل انك قائم باداء حقه وكذلك يجتبيك ربك اي قال يعقوب لابنه يوسف وكما ارادت ربك في منامك سجود الكواكب والشمس والقمر لك فكذلك يختارك ربك ويصطفيك للنبوة ربنا قال عن هذه الامه قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لكن ما هو حال الناس قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات إذن عدل الإنسان أن يأخذ من القرآن ويأخذ من السنة قال ويعلمك من تأويل الأحاديث أي ويعلمك من تعبير الرؤى التي يراها الناس في منامهم وما يؤول أمرها اليه ويعلمك من معاني كتب الله وسنن الأنبياء قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق أي يتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة وعلى أهل من التي يعقوب من ذريته وغيرهم كما أتم نعمته من قبل ذلك على أبويك إبراهيم وإسحاق بالنعم العظيمة في دينهم ودنياهم لأن النعمة الدينية إذا جاءت جاءت بعدها النعم الدنيوية فالنعم الدينيه اعظم أعظم النعم ثم علل ذلك بقوله إن ربك عليم حكيم أي إن ربك عليم بكل شيء ومن ذلك علمه بمن يستحق إتمام النعمة حكيم يضع كل شيء في موضعه اللائق به ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه وتأمل أن يوسف لما دخل السجن كما سيأتي معنا دخل معه أيضا السجن رجلان وكان يوسف أفضل من هذه وأوسى وفي كل صفات يوسف أفضل لكنهما خرجا قبله خرج أحدهما ليصلب والآخر ليكون خادما للملك ولكن يوسف تأخر ولكن هذا التأخر كان ماذا فيه كان فيه من العطاء العظيم فالإنسان قد يتأخر عليه البلاء ليعظم العطاء فربنا جل جلاله كما في هذه الآية الكريمة ان ربك عليم حكيم فربنا عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها ثم قال الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبار. وعظات للسائلين عن أخبارهم طبعا هذه الآية الكريمه فيها ملمحة لأن الإنسان لا بد أن يقرأ سيارة القوم ليأخذ منها ويترقى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل هي أي لقد كان في قصة يوسف وإخوته الأحد عشر عبار ومواعظ ودلالات للسائلين عن خبرهم وقصتهم اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين حين قال اخوته فيما بينهم ليوسف واخوه الشقيق احب الى ابينا منا ونحن جماعه ذو عدد فكيف فضلهما علينا إنا لنراه في خطأ بين حين فضلهما علينا من غير سبب يظهر لنا وفي هذه الآية الكريمة تنبيه على أنه لا يحق للابناء أن يذكر أباهم وأن يذكر أمهم بشيء سيء أبدا فإذا ذكروهم بشيء سيء جرهم هذا إلى قول آخر أسوأ وهكذا. إذ قالوا لا يوسف احب الى ابينا أبينا منا ونحن عصبة أي اذكر يا محمد حين قال إخوة يوسف فيما بينهم والله لا يوسف وشقيقه طبعا نعونة بن يامين وكان شقيقه لأمه والله لا يوسف وشقيقه احب الى ابينا يعقوب منا والحال أننا جماعة لو عدد فكيف أحبها لين الاثنين أكثر من الجماعة إذن هكذا قال ثم عللوا هذا لما اختابوه اختابوه بغيبه أكبر لأن السيئة تجر إلى سيئة أخرى ولا يحق للأبناء أن يتكلموا بمحضر الآباء أو بمغيبهم بما يؤذيهم إن ابانا لفي ضلال مبين أي إن ابانا لفي خطأ واضح وذهاب عن العلم بالحقيقة والصواب في إثاره يوسف وشقيقه علينا بالمحبة ونحن العشرة أنفع له منهما وتأمل يعني هم عشرة ولذلك ماذا وصفها العشرة وصفوهم بأنهم عصبة وهذه يعني لغة العرب لغة جميلة معنى أصبأ جماعة لو عدد وهذه يعني العدد عددها من العشر إلى الأربعين وأصل عصبة يدل على ربط شيء بشيء وسميت بذلك كانها ربط بعضها ببعض فالناس لما يكون مجموعة بعضهم يقوي بعضا اقتلوا يوسف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 وتأمل كيف أن هذه الذنوب يجر بعضها بعضا وكيف أن الشيطان يزين لهم المعصية ثم يقول لهم توبوا بعد ذلك ومن بيث المعصية ونوى التوبة لن يتوب أبدا اقتلوا يوسف أو اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبيكم أي قال إخوة يوسف بعضهم لبعض اقتلوا يوسف أو القوه في أرض بعيدة من العمران يتفرغ لكم أبوكم من شغله بيوسف ويقبل عليكم بكليته ثم نوى أن يتوبوا بعدك وتكونوا من بعده قوما صالحين كثير من الناس يقلد أمر القيس حينما قال اليوم خمر وغدا أمر ولذلك أمر القيس لم يفلح بعدها حينما فعل ما فعل فالإنسان لا يعصي ويقول ثم توب لا عليه مباشرة أن يتوب وأن يقلع عن الذنب وأن يلجا إلى ربه تعالى وتكون من بعده قوم صالحين أي وتكون من بعد ما تفعلونه يوسف قوما صالحين تتوبون الى الله من ذلك الصنيع قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال أحد الأخوة لا تقتلوا يوسف ولكن أرموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به فهذا أخف ضررا من قتله ان كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه وكأن هذا الأخ يعني أرادهم أنهم لا يفعلوا وإذا فعلوا فليفعلوا أقل الضررين كأنه هكذا. قال قائل منهم لا تقتل يوسف أي قال قائل من أخوة يوسف لا تقتل يوسف فإن قتله أعظم إثما وألقوه في غيابة الجب يعني أمرهم بشيء لن أخف وغيابة الجب أي قعر البئر فالغياب كل ما غاب أو غيب عنك شيئا وأصل غيابة يدل على تستر الشيء عن العيون والجب البئر التي ليست بمطرية وأصل جبب يدل على قطع كأنها قطعت ولم يحدث فيها شيء بعد القطع والقوف في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة السيارة أي ماره الطريق من المسافرين وأصل السيارة يدل على مضي وجريان وذلك الآن نحن نسمي العربة سيارة لأنها تسير وأنها تمشي نعم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين أي اطرحوه وغيبوه في قعر البئر يأخذه بعض المارة في الطريق من المسافرين إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق بينه وبين أبيه فهذا يعني كان عليه أن لا يفعلوا أن ينهاهم وأن يعني لا يعينهم لكنه هو أقل ضررا أقل ضررا لكن بالنتيجة هم فعلوا الإد الكبير وخالفوا لما عزموا على هذا الشيء قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون لما اتفقوا على إبعاده قال لأبيه يعقوب يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمنا على يوسف وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره ونحن ناصحوه نحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما فما الذي يمنعك من إرساله معنا إذن ليس كل من يدعي شيء يكون صادقا في دعوة اذا لما تقرر في أذهان إخوة يوسف التفريق بين يوسف وأبيه واتفقوا على ذلك صاروا يحتالون على يعقوب وتلطفوا في إخراجه معهم وذكروا نصحهم له في إرساله معهم من انشراح صدره لأجل أن يذهب معهم ليلعب ويرتع وذكروا حفظه حفظهم له مما يسوء قال يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف يعني أول ما بداوا بطريقة اعتاب حتى يؤثروا عليه أي قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام وقد عزموا على القاء يوسف في قعر البئر يا أبانا لما تخاف منا على يوسف فلا تأمننا عليه وإنا له لناصحون ادعوا أنهم ناصحون أي وإنا لناصحون ليوسف بالحفظ والرعاية والنفع له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح وإنا له لحافظون من كل أداء وهذه النسان به حاجة إلى هذا لكن الإنسان لا يجعل هذا هو الغالب في حياته فبعضهم الناس هدفهم من الوقت تضيع الوقت وهدفهم من الحياة حرق الحياة أرسله معنا لما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي ان يسمح بإرساله معهم فقالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وتأمل أرسله معنا وهذا فيه شارع على أن لا بد أن يحفظ أبنائه ولا يسلمهم لكل أحد عليهم لا يسلمهم للقنوات التي تسرقه ولا يسلمهم للشبكات التي ترديه ولا يضعهم مع أهل السوء الذي يقوله في شهوات الدنيا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أي ابعثه معنا غدا يأكل ويلهم ويتنزه في البرية وينشط ويلعب فالاب يعني يوفر بعض ما يستطيعه من هذا لأبناء لكن ينبغي أن يكون حريصا عليهم وأن يكونوا في منظره حتى لا يقع ما لا تحمد عقبه قالوا وأكل ذا قالوا وإنا له لحافظون أي وإنا لحافظون ليوسف وسنحميه من ان يناله مكروه أو اذى قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف ان ياكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال يعقوب لأدنائه إني ليحزنني ذهابكم به لأني لا أصبر على فراقه، وأخاف عليه من أن أكون له الذئب وأنتم لاهون عنه ذخرة واللعب قال إني ليحزنني أن تذهب به وهذه فيها إشارة إلى كل إنسان كيف أن الأب يكون قلبه على ولده فيا ايها الأبناء لا تؤذوا قلوب آبائكم أي قال يعقوب لأولاده إني لا يحزنني ذهابكم بيوسف إلى البرية ويشق علي غيابه عني وأخاف أن ياكله الذئب وأنتم عنه غافلون أي وأخاف أن أكله الذئب وأنتم مشغولون عنه لا تشعرون بذلك قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذن لخاسرون قال لأبيهم لئن أكله الذئب قالوا لابيهم لئن اكل الذئب يوسف هو نحن جماعه انا في هذه الحال لا خير فينا فنحن خاسرون اذ لم نمنعه من الذئب طبعا هكذا اكدوا ليوسف لي اي قالوا لابيهم لئن اكل الذئب يوسف والحال أننا اننا جماعه معه ولم نستطع حفظه من الذئب انا اذن لعجزه هالكون لا خير فينا ولا نفع منا إذن هكذا قالوا وهكذا أكدوا من فوائد الآيات ثبوت الرؤيا شرعا وجواز تعبيرها إذا الرؤية واردة وينبغي للإنسان أن يكون له علم بالرؤى ومن أراد أن يتقوى بهذا لما على كل أن يتقوى بهذا يرجع إلى كتاب شرح السنة البغوي كتاب تعبير الرؤى يكثر من قراءته حتى يعود نفسه على فهم ما يتعلق بالرؤى ثانياً مشروعيته كتمان بعض الحقائق ان ترتب على إظهارها شيء من الأذى يعني الإنسان يحدث بنعمة الله لكن ثمة إشياء عليه أن يخفيها عن الناس حتى لا يقع الضرر والحسد والمكيد من الناس بل من أقرب الناس بيان فضل ذريه آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الأخوة فعلى الأب يعني أن لا يشعر أبنائه يعني الحب يكون في القلب لكن ينبغي إذا وجد هذا في القلب ينبغي أن لا يظهر بالعمل لأنه قد يثير شيئا بين الأبناء فالإنسان يبتعد عن هذا طبعا هم ذكروا هذه الفوائد وهي فوائد حسنة لكن يضاف عليها اولا قول الله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا في خطاب يعقوب ليوسف نصيحة أن لا يقص على إخوته هذه الرؤيا مخافة كيدهم وفيه دلالة على تحذير المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه والتنبيه على بعض ما لا يلق ولا يكون ذلك داخلا في باب الغيبة بل هو من باب النصيحة لكن شريطة أن لا يتجاوز الأمر الذي أبيح شرعا لأجل النصيحة ثانيا ينبغي البعد عن أسباب الشرع وكثمان ما تخشى مضبطه لقول يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا ففيه الحث على التحرز بما يخشى ضره، إذ الإنسان مأمور بالاحتراز وأن لا يعرض العبد نفسه لللط فإن نفع فلاك وإلا لم يلم العبد نفسه ثالثا قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيأكيدوا لك كيدا يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكر الأصل وأما بنعمة ربك فحد لكن بعض من يخشى منه الحسد أو المكر فالإنسان لا يظهر نعم أمامه لأنه كما قال العلماء ليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن حسد رابعا قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا في هذه الآية لي على أن الرؤيا لا تقص على غير شفيق ولا ناصح ولا على امرئ لا يحسن التأويل فيها اذا إذا رأيت رؤيا حسنة فعليك أن تقصها على المحب والناصح والعالم وكذا لا تقصها على من لا يعلم شئنها خامسا ان نعمه الله على العبد نعمه على من يتعلق به من اهل بيته واقاربه واصحابه وانه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه افضل من هذه الايه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يستشعر أن النعمة على الأخ والنعمة على الابن هي نعمة على الأسرة أجمعين. ولذلك كم تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبط ما حصل بسبب يوسف. فالإنسان يفرح. يفرح حينما ينال القريب أو الأخ بل المسلم ينبغي أن يفرح لكل خير يصيب المسلم سادسا قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك كيد لك كيدا دليل على معرفة يعقوب عليه الصلاة والسلام بتاويل الرؤى فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم وأنها تقتضي تقدمه فيهم لذا نهى ابنه عن ذكرها وخاف من إخوته أن يكيدوا له من أيها ولذلك من تقدم على من حوله فليراع ما قد يحصل في نفوسهم من الحسرة فالإنسان يأخذ هذه المعاني سابعا في قول الله تعالى كما أتمها على ابويك من قبل إبراهيم وإسحاق فيه دلالة على أن الجد أب لأن إسحاق جد يوسف وإبراهيم جد أبي وهذه في علم المواريث يعني مسألة معروفة جدا في هذا الباب فيبغي على الإنسان أن يعلمها وأن يحفظها ثامنا يعقوب بعد السماح هذه الرؤية العجيبة يعني ماذا قال قال يا بني قال يا بني فهنا نداء به يا والنداء فيه مع حضور المخاطب مستعمل في طلب احضار الذهن اهتماما بالغرض المخاطب فيه يعني الاصل في يا لنداء البعيد لكن لما قريب تقول له يا لاجل احضار الذهن وانه ينتبه اليك وان يجعل سمعه وبصره وقلبه معك وفيه إشارة إلى أن الأمر الذي تخاطبه فيه هو أمر مهم تاسعا ماذا قال؟ قال يا بني وهذا تصغير ابن وهذه كناية عن تحبيب وشفقة وفيه أيضا كناية عن إمحاض النصح له وذلك ينبغي على الأب أن ينصح أبنائه ان يتابعهم فيما ينفعهم وأن يترفق بهم لأجل أن تكون النصيحة تقع في محلها عاشرا قوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين هذا واقع موقع التعليل للنهي عن قص الرؤيا على إخوانه وأيضا فيه بيان عداوه الشيطان لجنس الإنسان وهذا يعني مسألة ما تبلغهم يعني تحملهم على أن يدفع بعضهم بعضا إلى الإضرار لأن الشيطان عدو فالإنسان يبتعد عن مداخل الشيطان ومواطن حضور الشيطان. حادي عشر قوله تعالى وكذلك جتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على ابويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم عطف هذا على تحذيره من قص الرؤيا على إخوته اعلاما له بعلو قدره يعني اتاه بنصيحة ثم فسر له ومستقبل كماله لأجل ماذا؟ لأجل أن يزداد في أن يحصل الأخلاق العالية وأن يتحمل اذى الآخرين لأن الإنسان لما يطلب شيء ثمين عليه أن يتحمل كثير من الأشياء وأيضا عليه أن يصفح عن غيرتهم منه وحسدهم إياه لماذا؟ لأجل أن يتمحض تحذيره لأجل الصلاح وتنتفي عنه مفسدة إثارة البغضاء ونحوها وهذه فيها حكمة عظيمة جدا وفيها يعني إصلاح روحي لأجي أن يترقى الإنسان وهكذا في هذه المسألة المهمة يعني نبهه غاية التنبيه على هذا الشيء لأجل أن يعني يستعد لذلك وذاك تجد العلماء قد ألفوا كتبا ما تسمى بتعليم المتعلم طريق التعلم فهي على طريقة يعقوب في نصح لولده لأجل أن يستعد لتلقي النبوة والرسالة ثاني عشر قول الله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالح فيه أن العدل مطلوب في كل الأمور في معاملة السلطان رعيته وفي ما دونه حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيتار ولكن حينما يحصل الإخلال بذلك يختل الأمر وتفسد الأحوال، ولهذا لما قدم يعقوب عليه السلام في المحبة وأثره، لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وأثره على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم، وذلك ينبغي على الاب أن يكون دقيقا في تعامله مع إخوانه، لا يثير الحسد بينهم، ولا يعني يجعلهم ينظر إلى التفرقة. في كل شيء في المحبة وعند المحاسبة وحينما يرسل أحد لرمي الأوساخ ونحو ذلك وهكذا حينما ينفق عليهم في التشجيع وغير ذلك يحذر الكلمة التي يرجو نفعها فتكون هي مضرة فيحذر الإنسان ويراقب نفسه في تربيته لأولاده ولذلك يعني في هذه الآية وجوب عناية الوالدين بمدارات الأولاد وتربيتهم على المحبه والعدل واتقاء وقوع التحاسد والتباغض بينهم ومن ذلك اجتناب تفضيل بعضهم على بعض بما يعده المفضول له اهانه له ومحاباه لاخيه بالهوى فينبغي سلوك سبيل الحكمة في تفضيل من فضل الله تعالى بالمواهب الفطرية مثل مكارم الأخلاق والتقوى والعلم والذكاء فينبغي على الانسان ان يكون دقيقا في هذا حتى لا يثير الضغائن بين الأسرة، فالأسر التي تبنى على المحبة تنجح، والأسر التي تبنى على التحاسد تتصدع. رابع عشر في قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ابينا منا ونحن عصب إن ابانا لفي ضلال مبين. لما حسدوا يوسف على تقديم أبيهم له. ربنا جل جلاله رفع يوسف الإنسان لما يؤذى من أحد ويسبق يرفعه الله تعالى رفع الله يوسف وجاءوا بين يديه ليعلم أن الحسود لا يسود ولذلك أطول الناس حزنا من لاقى الناس عن مرارة وأراد تأخير من قدمه الله أو تقريب من اخره الله فهؤلاء الذين يخالفون أمر الله في هذا ينالون مرارا إذن هم أرادوا أن يجعله في أسفل الجب فرفعه الله تعالى وجعله في مقام كريم خامس عشر قوله قوله تعالى على لسانهم اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قلما صالحين. هذه آية من عبر الأخلاق السيئة وهي التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه باعدام صاحب الفضل وهي أكبر جريمة الإشتماله على الحسد والاشتماله على الاضرار بالغير. والانتهاك ما أمر الله بحفظه. إذن هذا حينما حصل في هذا البيت يحصل في التاريخ. في كثير الآسيمة في أصحاب المناصب. فيحذر الإنسان كلما مرت به هذه الآية يحذر الإنسان أن يزري حق الآخرين لأجل أن يرفع نفسه. سادس عشر لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة تكون ولو أظمر أنه سيتوب لأن الذنب يجب اجتنابه فإذا وقع وجبت التوبة ولذا ربنا ذكر أنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين أي تائبين إلى الله من هذه الجريمة مصلحين لاعمالكم بما يكفر أثمها وعدم التصدي لمثلها فيرضى عنكم أبوكم ويرضى ربكم فهم قدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعل هذا الذنب وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم البعض على هذا الذنب وهذا من تزيين الشيطان حينما تزين له المعصية فالشيطان يسول والمؤمن ينزع عن العمل ويعد ويمني الشيطان يعد الإنسان ويمنيه ويؤول لكن المؤمن القوي الذي يرجح داعي الإيمان ويقدم ما يحبه الله تعالى على محاب نفسه وهذا لما الإنسان يخشى ربه بالغيب ويدفع هوى نفسه ويخاف مقام ربه سابع عشر قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل تأمل للسائلين وهذا يقتضي تحضيظا للناس على تعلم هذه الانباء لأن المراد آيات للناس فوصفهم بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص لماذا؟ لأن هذه القصص هي سبب للعبرة وسبب للاتعاب فالإنسان يبحث عنها لأجل ان يتعلم شأنها فينتفع منها ثامن عشر قوله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا فيه سؤال أن من المعلوم أن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث الحقد والحسد فلما أقدم يعقوب عليه السلام على ذلك الجواب أنه إنما فضلهما في المحبة والمحبة ليست في وسع البشر فكان معدورا فيها ولا يلحقه في ذلك لون لكن ينبغي على الإنسان أن لا يظهر ما لا يستطيعه بسبب المضرة في الإظهار تاسع عشر ظاهر سياق قوله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أدينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين يدل على عدم نبوة إخوة يوسف وهذا هو الراجح عندنا ولم يقم دليل على نبوتهم ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك وهذا ليس بصحيح بل ليس بثابت وصاحب هذه الدعوه يعني ليس عنده دليل ولم يذكر سوى قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق فهذا دليل محتمل وليس دليلا صريحا والقاعده كل دليل تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال عشرون قول الله تعالى على لسانهم يلتقطه بعض السيارة هذه الآية أصل في أحكام اللقيط، ولذلك اللقيط له في الفقه الإسلامي باب ناسع حادي وعشرون قوله إن كنتم فاعلين يعني هو هنا لم يبت القول عليه بل إنما عرض عليهم ذلك تاليفا لقلبهم وتوجيها لهم إلى رأيه وهذا فيه تعريضا بزيادة التريث فيما أضمره لعلهم يرون الرجوع عنه اولى من تنفيذه يعني كأنه أراد عدم التنفيذ كليا ولكنه تخوف أتى بشيء بسيط فهو مقصر ولكن أمره ربما كان أقل ثاني وعشرون في قوله آيات للسائلين فيه جمع الآيات وهو هنا مراعا فيه تعددها وتعدد أنواعها في قصة يوسف دلائل على مال الصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والنصر ولذلك الانسان حينما يصبر يغفر ولما الإنسان تكون طويته حسنه فإن الله ينجيه بالمقابل فيها التنبيه على ما الحسد والإضرار بالناس فيه من الخيبة والاندحار والهبط ففي هذه السورة العظيمة العبرة في هذا الباب كيف أن الصادق ينجو وكيف أن غير الصادق يهلك ثالث وعشرون قوله تعالى على لسان يعقوب قال إني ليحزنني أن تذهب فيعقوب يعني ذكر أن ذهابهم به في اليوم الثاني يحدث به حزنا مستقبلا ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج لأن شأن البار أن يتقي ما يحزن أباه شأن البار أن يتقي ما يحزن أباه ولذلك لا تفعل شيئا يحزن أبويك أبدا رابع وعشرون قوله على لسانه أرسله معنا غدا يرتأ ويلعب وإنا له لحافظ في لفظه أرسله دليل على أن يعقوب عليه السلام يعني كان يمسكه ويصحبه لكن التنبيه الأكبر والأهم فيها دليل على أن الأب عليه أن يمسك ابنه وأن لا يدعه مع كل أحد من غير متابعه فإذا أراد الفسحه ذهب معه وإذا أراد البرية ذهب معه وهكذا يعطيه ما يستطيع إعطاءه شريطة أن يكون في مرقبه فإذا سلمه بيد أحد يسلمه بيد أهل الأمان والتقوى حتى لا يضيع فجم من ولد ضاع بسبب رفقة السوء وصحبة السوء خامس وعشرون بعضهم استدل بهذه القصة على قولهم البلاء موكل بالمنطق فإن يعقوب عليه السلام قال في حق يوسف وأخاف أن يأكله الذئب فابتلي من ناحية هذا القول لأنهم لم يعتلوا على بيهم إلا بالشيء نفسه الذي سمعوه ينطق به الأغيرة وهذا بعيد لكن نحن نقول بأن أصحاب النيات غير الحسنة يأخذون من النصيحة الحق سبيلا لوضعها في باب ليس بصحيح وهذا مثل ما حصل الملكان الذين أرسلهم الله تعالى يحذرون الناس من السحر كانوا يحذرون الناس من السحر ولكن الكثير من الناس استخدموا هذا في غير محله فصار عن السحر ويأخذونه ويعملون به.